وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد غير حمية القلب وهيجانه عند مزاحمته فيما يختص به عشان كده تجد مثلا الرجل إذا أحب امرأة وتعلق بها لو عرف أن في واحد تانبي يزاحمه على محبة هذه المرأة مثلا فإنه يكاد يقتله أو إن عجز عن مثل هذا يقتله الغم لأن حصل مزاحمة لما اختص به القلب من محبة هذه المرأة أو محبة هذا الشيء عموما الغيرة في حق العباد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 كل أسمائه حسنى وكل أفعاله حكمة لكن أنا الآن أتكلم عن الغيرة في بني آدم ولي قصد في هذا ليتضح المقام في مسألة الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة هناك حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم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 إذا كان الرجل مسافرا وهذا كانت عادة عند النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء من سفر لا يذهب إلى أهله مباشرة إنما ينزل المسجد فيصلي ركعتين وينذر أهله أنه قدم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابن أيضا يقول حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة يعني المرأة تهيئ نفسها للقاء زوجها بعض الناس يقولك أما خلاه مفاجأة ويبقى شهور طويلة مسافر وبعدين فجأة يطب ما يرداش يقوله ما جايس عكاب طبعا أنت هتدخل قد تجد المرأة في ثياب المهنة أو إنها غير مستعدة أو الكلام ده او قد يقع نظرك على شيء يعني قبيح أو شيء لا تحبه فيخصل نوع من النفرة بين الرجل ومرأته فكان بقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يؤخر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 وممكن ما يدخلش البيت والمرأة اللي معاها دي تنصرف فقد وقع في قلب الرجل أن رجلا كان مع المرأة فهذا نوع من إساءة الظن العشرة ستنفض على طول سيطلق الرجل مرأته لأجل هذا عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام إيه إنما نهى أن يطرق الرجل مرأته ليلا لأجل هذا ليه علشان قد يكون هناك شيء يفهم خطأا ها؟ مش زي بعض الناس كان بينكر هذا الحديث وقولك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتسطر على الفواحش يعني بيأمرنا أن نتسطر على الفواحش يعني براش أقول للست عشان لو معاها راجل أو لها نجاي تلحط تطرق الرجل وتمشيه عشان خاطر الكلام ده طبعا لا يقول هذا إلا إنسان مختلف الفهم أو مريض القلب ليه لأن المعاني هذا الحديث له معنى المستقيم. فينبغي إذا كان هناك معنى مستقيم الحديث أن يخرج عنه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 بتحط الموبايل مثلا في مكان معين الموبايلات دلوقتي اللي بتسجل بالساعات يحط الكلام ده وديك مشاكل بتعرض لي يعني الناس بيسألون عنها يحط الموبايل صوت وصورة يصور له ساعتين ويسجل له ساعتين وثلاثة والكلام ده بحيث لما ييجي يبتدي ايه يبتدي يشوف مين تكلمت مع مين وكاد بتعمل ايه والكلام ده اذا لم يكن هناك ثم تريبة مرأة شريفة وعفيفة والكلام ده وده فانه يحرم على الر أن يلتمس عثرتها يبقى إذا الرجل الغير التي يحبها الله أن يغار الرجل في ريبة آه في ريبة والست ظهر منها أشياء والكلام ده كوني بقى أحافظ على العرضي هذا شيء نحبه الله أما في غير ريبة فهذا شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى ويبغضه يبقى أنا عرفت بقى الغيرة المحمودة والغيرة المذموعة وغيرة الرجل تختلف عن غيرة المرأة غيرة الرجل أشد وأنكى من غيرة المرأة لأن غيرة الرجال تكون قوية ليه لأن الرجل منوط به أن يحفظ العرض ليس العكس يعني مطلوب من الرجل أن يحمل المرأة ليس مطلوب من المرأة أنها تحمل رجل ولذلك الرجل لا يحتاج مثلا إلى محرم في سفره البرأة تحتاج إلى محرم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 يبقى دي وباحوا لها أن تسافر إلى محرب طب ده بالحكس ده المرأة كلما على سنها وارتفع احتاجت إلى المحرب أكثر من المرأة الشابة لأن المرأة فيها شباب فتوة لو حد حب يعتدي عليها ولا حد تقدر تدافع عن نفسها ممكن في الآخر ما تقدرش على الرجل المعتدي أقوى منها عضلاته الكامدة لكن في الآخر تقدر تفلت منه لكن المرأة إذا كانت عجوزا وكانت ضعيفة إيه حيلة هذه المرأة ما تقوليش المرأة اللي هي بلغت الكهولة أو المرأة العجوز لا فتنة فيها الكلام ده كلام غير حقيقي كما قال الشافعي رحمه الله في مثل هذا المعنى قال لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق يعني كل بضاعة في الدنيا لها زبون انت ممكن تمر على بضاعة تتأفف منها وترضيش تبصلها ليه سيئة للغاية البضاعة دي في ناس بينتظروها محتاجينها اما اللي ناعجباهم اللي فساد ذوقهم واما اللي هم فقراء ما يقدروش اللي على كده لما بتدخل انت السوق عشان تشتري بقى قوطه ولا تشتري بطاطس ولا تشتري الكلام ده ممكن هتلاقي الطماطم المفعصه الكلام ده وانت نفسك ما بتوصلهاش وتستنكف انك توصلها على دبان ومش عارف ايه الكلام ده ما تروحش الا المحلات الفخمة اللي الكيلو فيها بقد كده وكلام لا الطماطم اللي مش عاجباك دي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 كما يعني قال عمر الخطاب قضي الله عنه النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه المرأة اللي ملهاش محرم مطمع لكل إنسان المرأة اللي محرمها ضعيف ما يعرفش يدافع عنها والناس كلها عارفة أنه ما يعرفش يدافع عنها والكام ده بتبقى مطمع إمتى بقى المرأة تبقى مصونة العرض إذا كان وراها رجال شوف يعني عمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف كان رجلا ماجنا تعرض لمرأة في الحج بعكس فقالت تتقي الله أنت في حرم الله الكلام ده الرجل إيه برضو لم يرتدع امت رايحه جايبه مين اتت بزوجها هو بقى جاي كالعاده عشان ايه يشوف القصه دي المراه لوحدها ولا حاجه فلقى ايه وجز زوجها معه ام نفسه على طول واخد على جنب فهمت ايلا بيت للنابغ الزبياني قالت تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستثري الحامي شوف المرأة بقت في مأمنة هو طيب ده عمر بن أبي رعب ديب بقى ديب يعني ذئب بقى بيختلص اللحظة عشان ينقض على الفريسة بتاعته لكن هذا الذئب إذا وجد كلب الغنم ياخد جنب على طول ما يقربش المستثفر الحامل وكلب الغنم مستثفر الذي يضع ذيله بين فخذي وهو جالس على مقعدته بس ديلي كله قدام مش لورا قد المستثفر ها؟ ده المستدفر الحامي تعرف كلب الغنم ده مالوش حال شرس ف... فالمرأة قالت هذا البيت إشارة إليه اللي فيه حماية عندها حماية وده لما لأ أن معها أنا معها زوجها أمواخد ضعضه وماشي فعمر الخطاب يقول النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه إلا إذا كان في حدي بيدافع عنه اللحم على وضم يعني الوضم اللي هو الأورما بتاع الجزار الأورما اللي هي الخشب دي اللي الجزار بيقطع اللحم عليه لما يكون في لحمة محطوط على القرمة دي تبقى اللحمة دي كلق مباحة ولا لا الكلق مباحة يعني اللي عايز يشتري يشتري الجزار مش جاي جاب العجل ومعلقه للفرجة انما جاب عشان يبيعه فلما يحط لحمة على القرمة ويقطع في اللحمة دي اي واحد يقول له الدين كيله ويقول له تفضل الدين نص كيله وتفضل يعني اللحم النساء كلق مباح لحم على وضم الا ما ذوب عنه الا اذا كان في حماية للنساء عطر الكلام قولوا سنسلم الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمنى القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عطر الكلام